فَمَسْتَمْتَعْتُ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاهٌ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضِيتُ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَيَّكِ حَالُمُحْصَلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا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 إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك علوانا وظلما فسوف نصليه نارا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سيئاتكم.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 والتي تخافون نشوزهن فعضوهن, فعضوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن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 اللَّهُ الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما فكيف اذا جئنا من كل أمة وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا يومئذ يود الذين كفروا عصر الرسول لو تسوى الأرض ولا الله الأرض ولا يكتمون الله حديثا لو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 ان على سفر ولم تجدوا وان كنتم مرضى او على سفر او, أو جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا, طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا رفورا ألم تر إِلَى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ يشترون الضلالة ويريدون أن تضروا السبيل والله أَعْلَمُ بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين غادوا يحرفون الْكَلِمَ عن مواضعه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 إِنَّ اللَّهَ يُزَكّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا كَمَن يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مبيناً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 فمنهم من آمنا به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن من الذين كفروا بآياتنا سوف نصلحنا را كلما نطق الجلود غب جلودا غيرها كلما نطق الجلود غب جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسلهم نارا سوف نسلهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم بدلناهم جلودا غيرها ليدوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها تجري من الانهار تجرم تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة، لهم فيها أزواج مطهرة، لهم فيها مطهرة وندخلهم ظلا ظيلا.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 يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودا فكيف إذا أصابت مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم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 انمو انفسهم جاءوك فاستغفر الله فاستغفر الله لهم الرسول الله الرحيم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 ما قضيت ويسلموا, ويسلموا تسليما ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا, الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأشد تثميتا وَإِذَا الَّلَّاَءَيْنَا هُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَهَدَيْنَا هُمْ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّعَدَاءِ الصَّالِحِينَ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 صلاة وآت الزكاة فلما كُتِبَ عليهم القتال إذا فريقٌ منهم, إذا فريق منهم يخشون أن يسكت الله أو أشد خشية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 اينما تكونوا يدركم الموت اينما تكونوا يدركم الموت يدركم الموت على ولو كنتم في بروج مشيده اينما تكونوا يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه مِنْ عندك قل كل من عند الله فَمَا لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حَدِيثًا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 وإذا جاءهم امر من الامن او الخوف اتاعوا به ولو ردوه الى الرسول رَدُّهُ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله عسالله يكف بأسى الذين كفروا والله أشد بأسى أشد تكلا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 الله كان على كل شيء حساب، الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو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 ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون فَلَا فلا تتخذوا منهم أولياء حتى, حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وَلَا ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا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 ويكفوا أيديهم فخذوهم, فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتوهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا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 فاي كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه فتحرير رقبه مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وان كان من قوم مسلمه الى اهله وتحرير رقبه, وتحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من, الله توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها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 عد الله نغانم كثيرة كذلك كنت من قبل فمن الله عليكم فَامَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ الْمُقَاتِلِ وَالْمُجَاهِدُونَ والمجاهدون في سبيل الله لا يسمى القاعدون من المؤمنين غير أول الضرر والمجاهدون, والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل المجاهدين الله المجاهدين, فضل الله المجاهدين فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمه درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم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 إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون نحيلة لا ولا يهتدون سبيلا فأناك عسى الله أن يعفو عنهم فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجن في الارض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم إن خفتم ان يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقعمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من خلفكم، فإذا سجدوا فليكونوا من طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالدَّالَّذِينَ كَفَرُوا وَتَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ نَضًٌّ مِنْ مَطَرٍ أَوْ قَآتِمٌ مَرْضَآى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 ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في افتراء القوم ولا في القوم ان تكونوا تألمون فانهم يالمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله وترجون من الله ما لا يرجون إن تكونوا تألمون فانهم يألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون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 فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ أم يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ومن يعمل سوءا انه يظلم نفسه او يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا يجد الله غفورا رحيم ومن يكسب اثما فانما, فإنما يكسبه على نفسه فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه او اثما, أو إثما ثم يغم به بريئا فقد فقد احتمل بهتالا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة, لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء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 أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك باتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وَمَن يُشَاقِق الرَّسُولَ من بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَةُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَيْضًا إِشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا آثَاً وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا عَنَهُمُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا أَضِلُّ نَّهُمْ وَلَا أُمَنِّ يَنَّهُمْ وَلَا الْأَنْعَامِ وَلَا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 أولئك مأواهم جهنم، مأواهم جهنم، ولا يجدون عنها محيصا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات. سَنُدْخِلُهُمْ جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الله قينا ليس بأماليكم ولا أمالي أهل الكتاب من يعمل سوء يجذبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا مَن يَعْمَل مِن الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَمَن يَعْمَل مِن الصَّالِحَاتِ مِن دَكَرٍ أَو أُثَمَّ وَمُؤْمِنٌ فَأُلَاءَ رَأِيكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ فَأُلَاءَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا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 قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى, في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن أتوهنن وترغبون اللاتي لا ما كتب لهن وترغبون, وترغبون أن والمستضعفين والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقصد وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وَإِنِّمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ من نُشُوزًا أَوْ عَرَاضًا فَلَا فلا عَلَيْهِمَا فَلَا جُنَاهٍ عَلَيْهِمَا أن يصلحا بينهما صلحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْذِرَةٌ الْآفُسُ تحسنوا وتتقوا تُحْسِنُ الله فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تعملون خَبِيرًا ولا تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وان تصلحوا وتتقوا فإن الله, فان الله كان غفورا رحيما وان يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما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 وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ۖ اللَّهِ وَلَوْ على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ان يكن أَوْ او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا وان تلووا فَإِنَّ اللَّهَ فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي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 فان العزه لله جميعا بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه ان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يضفر بنا ويستهزأ بنا فلا تقعدوا معهم فَلَا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم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 ولا يذكرون الله إلا قليلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مدبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن في الدرك الأسفل من النار في الدرك الأسفل من النار ونا لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما يَسْتَنِظِرُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا